6- استمع إلى الحوار الآتي ثم أعده مرحباً أهلاً، ماذا فعلت في نهاية الأسبوع؟ ذهبت إلى المسرح، وأنت ماذا فعلت يوم الأحد؟ سافرت إلى إسطنبول لماذا سافرت إلى إسطنبول؟ سافرت إليها لزيارة أقاربي متى رجعت من إسطنبول؟ يوم الأربعاء